صغيرين ترمت بيرو. ده التنجية هو قدين عندي لئيه؟ تعملتوا بقى خلوصنا انا عصر. خلوصنا عصر هنا يلا. يلا طعايا. بالنسبة كومبليكيشن اف تنجية الكاثرة. على اللاتراليسي. يعني لو الكاثرة التفاي الاكترا اللي ده كومن. ليه لو الكاثرة تيوني لاتر. تعان شوف. يعني ايه بقى. يعني طفل دم صغير طفل صغير عنده كاتاراكت هنا في قطر صفرني منها معك لو كنت زين وان اي يعني يونيلاترال غير لو عندي ايه لون باي لترل. طبعا كلوكم عارفين لو طفل صغير مولود عنده كاترة في فان يعني هندي العين مثلا لو قدر الله يمين مولود بيها ده كونجيتر كاترة لا تستخدم المخ يعمل ايه؟ العين التي لا دابل يعمل لها ذا بريد نيجليكس ذات قد يتدي يعمل لها اهمال لكومبليكيشن يتسميه ايه؟ امبيلوبيا بأدامة مليوني لاترال كيسر أنا بخانس بتغطير يتفلل حاجة اسمها امبيلوبيا Brain Neglections to this eye due to this use نتيجة عدم للإستردام وليمن كده الروتين في المنهج هتلاقي كلمة أمبلوبيا جابتها كلمة دانية في المنهج أمبلوبيا أمسكوز يا جماعة، لما المخ يعمل إهناف لذي العين يفقد الفلسلة على المطل ذات ماشي عباً، وميزيب المطل في الشغل براحيتها ومليحصل ومليحصل أو سكوز دايماً أي عين أمبلوبيا معانا كوي. وهنا بقى لك ان العيان دهو, دهو فعن يوني لترى الكيس لازم لازم اعالجه قبل ستة اثنين عارف لو استددت ستة اثنين خلاص الامبلوبيا اللي ينزيل العين عبرها ما هترجع هيخطب حاجة اسمها then irreversible amblubia يبقى هنا I have to treat the patient اللي عنده يوني لترى الكنجيتر الكاتركس before the age of six years ساعة في 6 اثنين الأمبلوبيا والذي ايه مكتوبة <تصفيق> بعد 6 اثنين الأمبلوبيا دي عبرها ما هترجع بقى خلاله ما تتبقى ايه؟ ريفيز ايه ريفيز؟ ده خرق؟ قطر قطر قطر قطر اوه اوه على الصبحة ايه شوكيش اوه ان شاء الله خير يعني نتو ان شاء الله نتو ان شاء الله نتو ان شاء الله هونتو ان شاء الله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 واللهي! أنا أخبرك عن حالة شخصية والله والله واللهي! هذا راسل لي مستمشي اللي معادي بس التروف أتدوز ذوهبتها قبل كده؟ كويس؟ ماذا كويس؟ مني ما أنا مش كويس؟ هل تم عدد من تفتشوني بعد كده؟ كنت كده بس تفتغولي <تصفيق> جدا مع الزجل اللي يجاي إقافة الزليلة وهي حتى اننا سنزاي إلى أهم،ا. تعايد إعطاء الزجودeen من أشترك حاجة، من تحت Credituk ц Tortilla، جميلة وفصفة، ي刺فل شيلها بيوضل شيل طول العمر لكن لما تعفوcوا كفتغي، ویکvemين، ويجومها برضه بعد كدة شيء، أهرو شيطان ما كانش معاه ذهبت وثق были ستشتري رأسك. أنا مولين. أكلنا هذا وقينا نفس. في الولايات تخل بنيان المعاي. بيجاد وقنا. ستقولي أن ندمي. أنا ندمي. يجيلك عريس في البيت. إنسي كيف يجيلك جدناك. وعايز أبلو. أنا عايز أبلو. أنا بشتري رأسك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أستاذي تطفشوه يعني والله ما شأنه مجدد ولسه يعني عاملين إيه كل شعر ده؟ خلكم أعرف لا أقول لا أقول لها لا أقول لها كذلك؟ أنا بأمسي هجوزها وضايب أقل يعني لو أنا نقول أنا ما عادت نقول لها ما عادت نقول لها أجيب لها لكن لهم أجيب لها ولا تخيص القرار لأي حد معاوش منه بطول فايف وما يجوز لها فقط في واحد صديقي في المستشفى هو يعني ملتزم قوي وبتاع هجوعنا لجنه ان شاء الله بيقول لي بس احنا عندنا احنا عندنا تعارض في ميعاد الراجل او حاجه من مره والرا ده كده ايه ده ليه موضوع تعارض لا مش كده انا كنت ساميه خالص واحد عايزها واحد طب وبعدين ما في بنات كتير مشايراه على الخير هتعتبر ولا ينفع يومين دول لو مرض عادي مش مقلب من البيت يعني اذا كنت انا بخط مرض معاكم مش مقلب البيت يعني لو انا عادي هيبقى من وراهم مثلا يلا علق يلا يلا يلا يلا انت لسه جايين عشان ناخدو معاكم يا جماعه الثنين ف... اللي لازم انتوا جايين عشان تبقوا معاهم في الموضوع لو يكون جيت كاتراكس في اليوني لاتيرال المخ هيعمل ايه العين دي التي لا تستخدم امبلوبيا امبلوبيا يعني برين نيجلكت دايما في اليوني لاتيرال بيتبخات على العين اللي فيها كاتراكس ينقل فيها الامبلوبيا او بتنميه برين نيجلكت ودائما أي عين امبلوب بتقحاول يبقى يحصل امبلوبيا ام سكوير طب في اليوني لاتيرال بيتبخات من ايه بخاف ان الطفل ده, ده موجود عين اللي ودان بيشوفوش مش هيتعلم كويس في الوقت ده يعني مزي مش هينعلم كويس هيحفظه ثم دي كري من المينتال ريتارديشن ايه مقارب؟ مينتال ريتارديشن يبقى لو الوباستي واي لاترا هيحفظه المنتل ريتارديشن يعني شاك علم كويس كمان الوباستي يحسبنا الضوء ان يخش جوه عنيه ودي مش كنا المفروض يا جماعة الضوء لازم يخش جوه عنينا مش يعني في اول ثلاث شهور من العظم مش معنى كلنا بنتولد عندنا بفوبيا موجودة كأنات ومشرفة عدد الفوبيا دي عشان تشتغل بقية عمرك كأنك كده بتشحنها، لازم الضوء يخشلها في أول ثلاث شهور من العمر طيب ما عندك بايلاتر القمانة منعت الضوء ان يوصل للتو فوبيا الضوء التو فوبيا الضوء هيبقوا ويزي لا لأ العيان ده هيعيش طول حياته عنده الفوبيا بتاع الهنين الاثنين بنوط ويزي بلوك أي واحد بقى الفوبيا بتاعته بتاعه مش <تصفيق> لا لا non-fixing eye اي او بنسميها بروبلم بنسميها نيدج طال حضرتك ما هو من السيجما نون فيكسنج اي الحمد لله اي هاف نون فيكسد لينك اكيد الفوبيا بتاعتي بالها وان في اي واحد عنده فوبيا كويسه ايه اللي بيحصل له بتسال اشعه في مثلا تيجي تتجمع جنب الفوبيا العين بيعطي الحمد لله طالما عندي فوبيا بيبقى عندي حاجة اسمها فيكسيشن ريبلكس يعني جد نقطه تجمع اشعه على الايه على الفقره تلاقي نكسب حاجه اسمها ايه سيجمنت انا بلكلك سؤال لو واحد عنده الفضيه نوت ويلد بالعمكه دي تو تتحرك كده مش لاقي ب اتحرك كده مش لاقي ب تتحرك كده طول العمر يبقى يا جماعة ان السيجمنت اللي حصل ده سبب ان الفضيه بتبقى ايه نوت ويلد انا بقولك على حاجة بقى لو الكومبليكيشن باي لاتر الوصل الاخير هيتعلم كويس لا البايلاترال الأوباتي هتمنع الـ the burden من تأثر. أي واحد عنده phobia not will the burden أو التكسير reflex not will the burden. ييجي له مرة اسمه إيش نستigmus أو نمثكسينار. فكر العيال ده وصل يوني لاترالكيد انت قبل ست سنين طب مين تبلي يولي هنا؟ لازم عشرين الأوباتي دي قبل إيه لو أنت تعرف. قبل ثلاثة شهور كده. بناء على هذا الكلام اللي انا حطه ده عن طبقه بقى يلا قولوا لو الحل ايوني لا ترى كثرت ازاي تتعامل مع القضيه نعمل العمليه امتى بدر ايوني لا ترى لو اهو الناحيه دي نكتب ده ايوني لا ترى كثرت نكتب على على ده ايه كثرت هنا وهنا يبقى ايه لا ترى كثرت حد يقول لي في ايوني ترى كثرت لازم اعمل العمليه بدري على قد ما المهم ايه ده اقسم يقول لو الطفل ده فات عليه 6 سنين العين ده هتبقى أمبلوبك والأمبلوبية طبعما فات عليه 6 سنين ده ممكن ترجع تاني بيصل حاجة اسمها دين دل... الربرس بالأمبلوبير أفجيوني لاترال اي هبتو تريد ذا ريشو هانت بي فور ده كثير خلاص؟ طب في البايلاترال كيف تقولك الثاني طب تبقى الحالة بايلاترال معاملة كيف؟ شايف الكاتراج تهيدا؟ بايلاترال كده في العين, دي العين كلها وبين عندي يا جماعه حته صغيره هو الكاسر ده بيلاترال بس مش زي بعض يقول لك بس ايه بس ان ايكوال حد يقول لي الباي لاترال وان ايكوال ده كانه ايه ملاترون. كانه اللي لاترال ليه المقرا يعمل ايه عندي نجلس وانترضم العين اللي فيها اللي هو في يبقى الباي لاترال ان ده اهو هعمله بالظبط كأنه من الاترال. يعني هعمل عمليه قد 6 طيب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 بي لاترا وإيكوان والأوباد دي دي حضرتك هسأل الأعمالية في هذا الوقت اتفقنا؟ عملية قبل ثلاث شهور قبل ثلاث شهور في لو استلينا ثلاث شهور هيجيله إيه؟ نسل إجوان هنعمل عملية عند ثلاث شهور أيضا؟ وهنا بقى ديه سؤال ممكن تتسأله العملية عند ثلاث شهور أو قبل ثلاث شهور تبقى عملية غطر شوية تبقى العارض إلى حد ما رisky. على أساس إن ترى الزير ترى إثنان سوبر كيف تشك. يعني الأمبير تشامبر بتاعته تبقى. دجال. عشان أفتح هنا كده وأخش أشيل الكاترك لازم الدنيا تتوسع. لو الأمبير والشامبر قالوا ممكن أنا لا أقدر أعمل إنجلي لأي حاجة أو المشكلة. يبقى أول مشكلة, مشكلة الأمبير تشامبر تبقى. قالوا طيب ترى المشكلة عشان أخش أشيل الكاترك لازم أعمل إيه البيوب لأنها واسعة ذكى. لازم إيه؟ اوسع البيوبل. مين اللي هيوسع البيوبل؟ المطر اللي اسمها الديليتور. يقول لك ان الديليتور في هذا السن اللي هو لسه فادي قوي اللي هو عن ثلاث شهور او افضل تبقى الديليتور لسه ما اشتغلكش. ومن ثلاثة ما تحفت هيه هوا توسيع. لا الجول مش وادل ايه؟ مش وادل اوزع. تلاقي كده. دي مش وادل اوزع. فما انتش قادر تتعامل مع النيج. مع الكذب. اذا دي مشكله ثانيه هتقابلني ان البيوبل ويل نوت باي لييت بروبرلي طبعا حضرتك قليل البيوبل مش هتو كويس لان مين لسه نوت ولف لسه ما اشتغلتش كويس البيوبل ما لو انت صرخت روتيشن الاير كده بالعافيه ودخلت جت الايه والامسيلو تشامبر شال الحمد لله ربنا قدرها معاك وما ما عوضش اي حاجه وشلت الكاتره ممكن هتاكل بيقول لما نجيب راخشه من هيجلي العين احتمال العين دي ما تكملش احتمال العين دي يصل فيها ايه؟ دموع يعني انت ايه انت نوع الناس كده يستطيعون ملجنة في دي العين مشي العين كلها لقى المصر الوشي ده مطبق كده نوت ايه؟ نوت ويد بلوب احتمال لو انا شلت اي حاجة من العين في هذا السن البدري قوي لقى العين بقت نوت ويد بلوب لقى دي حصل في الدبينو من ذا افزاج خلاص ناشا جميعا؟ لو انا شمس اي structure من العين بذري احتمال العين دي ما تكملش معانا يحصل failure of the philom into off the earth حتا بقى المربعة ده ما يتقلش اللي عند الطلب المفروض ان العملية بذري مش خطر ولا حاجة الفوض من العملية الجهة المسلمة بذري مش خطر ولا حاجة لو تعلم قطر قل له ايه حتى ان فيه تقذب واحد اتنين اتنجا مع مع ديه العملية بذري خطط الانفير الكامبرس سالو اثيو بل طيب لو شلنا للمس يحصل إيه في development of the eye؟ لما يحصل في الـ development of the طب طيب إيه يا معا؟ تركز معايا؟ لو الأوباسي باي لاترال منوت للمس يعني بص كده؟ اهو ده دهو شايف من حاجة؟ هنا الأوباسي في العينين إيه يعني مفيش عين المخي عميش يريكي أمينون؟ طيب أنا مش خايف الموضوع إيه؟ لان الاوباسيتي ايكوال كمان ما انا من موضوع النتيجوس لان الاوباسيتي از نوت دنس يعني الضوء هيعدي كده ويعدي كده دي النتيجة هتبقى ايه تبقى ريندفير يعني تقريبا أنا مش خايف من حاجة طب مش خايف من حاجه مفيش داعي للتحاليل بقى هنا الاوباسيتي أنا مش خايف منها ليه لان الضوء بيعد فان الله النتيجة هتبقى وندير لان التو زي بعض الله لحد, لحد سنين حد سن المدرسه هعمل بالصن هذا السن عشان سبب اول سبب ان الطفل ده يصب يبقى ديريدر يساعدني يقول لك نانا او ذا تشايل كان تيل his vision يعني اقدر اقعد على تندول على راد وانت وايه واقدر نمر مثلا بنمر وطلع 6 نظر عليه قوي اعمل ايه اعمل له عمليه على طول لا في حلول اخرى للعمليه ممكن اجرب معاه نظاره ايه يا جماعه مع, مع النظاره مع الجلاثة تجربت له بعد ما كان 66 شاف 6 على ١١ عشر بيتر يعني شاف 6 على عشر. ١٦، ٦، ٦، ٦، إيه ربي؟ احملوا عملية؟ من ايه؟ بقى بقى بقى بقى بقى بقى. وانت لما انفطت هنا مع كده هل الكترة اكتدار يروف؟ لا أدفت الكترة اكتدار مش رول، مش هو اللي عامل ال ٦٦ معنى ان العيان حصل بنضاره يبقى ال ستين دول النظر بالاولاد ده كان سبب ايه مش ايه كان سبب ايرور في مش ايه مش اكتشف هنجرب معانا النضاره والله تصلح نظاره وهو ال615 اوربتور جايك طول حاجه ياخد ايه ياخد نضارة. يا دكتور النظاره ما والله مش بس في لا ده ديمنيوتر اوربيولا ايه صلحتها طب فشلت لبسته نظاره ما جابتش نتيجة ما عندكش حل ثاني حل تاني الحل التاني ممكن اجرب اضرف ميدرياتيك اضرف توسيع اروح جاي حضرتك اضرف توسيع زي دول وانت هنا نقول له روشت هنا والضوء يعدي لنا وبدا يعدي مننا لو العين ينفع اضرف الميدرياتيك او اضرف التوسيع حسب 6 18 اوربي نعمل عاديه لا طب نعمل ايه طول حياته <تصفيق> اضرف توسيع ولا نعمل ايه يا يا جماعه زي ولا اما انترس الاير واروح اضبط في الاير كده وبقول عدي يعني لو العيان اتحسن مع قطره التوسيع يعني اعمل له ايه نقص في الاير مش بقى في الاير بتبقى اسمها ايه الاير ريدكت في العين عشان العين يشوف يبقى اسمها فيجوال ريدكت يبقى هغلى النظاره وغلى قطره التوسيع للقدام لا لو النظاره فشلت وقطره التوسيع فشلت خلاص مفيش قدام غير ايه ش دم زرقين، جر الجراحة. يبقى لو الامين يقول فشل وخلاص، الحل بدينا إيه؟, إيه الجراحة. قلنا على علىنا علىنا قلت إيه بناء الجراحة؟ The ان of surgery is the surgery. أنا هسألك لو يوني لا ايه؟ إيه؟ نعمل الجراحة إسا؟ قبل ست سنين. قبل ست سنين؟ طب لو ما يلا ترى the قبل ست سنين. ليش ست سنين؟ زي ما تعرف عند إيش؟ ست سنين. طب لو ضايلات قالوا إيكوال وبن نعمل أعمل جراحة قبل ثلاثة شهور طب اللي إحنا نستأجود دلوقتي لو ضايلات قالوا إيكوال لو عملنا جراحة نعملها امتى عند شين المبلغ وعلى جراحي مين يفشل الأول؟ لازم وال إيه لازم وال إيه المدرية يبقى لو الحل ضايلات إيكوال ونقص دم مجربنا معها الضرب فشل مجربنا معها التوسيع فشل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 فايلات سنة اللي ما كنت نعمل العمليه أبنى؟ ثلاث شوق إذا نتسنى الثلاث سنة ثلاث سنى سنينة نعمل عملية أفضل <تصفيق> الفيروس الفيروس في إيه؟ في يا بيفضل جوه داخل اللينس عايز لمدة ثلاث سنين لو إنت عملت العملية بإذن كلام ثلاث سنين جيت نشير اللينس، الكابسولة فاتحت الفيروس أخر جوه العين هيخصل فيلاً إندوشن مالك أنا بستاني لحد ما الفيروس يموت لوحده الفيروس هيموت لوحده بعد ثلاث سنين يبقى غصب عني السنيل ثري نير ليه السنيل ثري نير؟ عشان ما يحصلش إيه لو عملت العملية عشان الفيروس ما يخشش هنا. يحصل فيروس فيروس إيه نبتانه معا ماهلا واحد يقول لي طيب لوانها السنيل ثلاث سنين هيحصل إيه؟ مين شاكريون المفروض المفروض ان الوديله الكاتره بتلاقي الكاتره باي لاترال وايكوال ودي المفروض ولله على اللي انا مش مش هنا هتبقى ايه هتبقى ايه للسمه يقول لك لا يجي له نستي مش ما يجيله فايرال ايه لا مش هيموت يعني ما لو انت عملت العملية بدري خوفا من الستجما تيجي تشيل اللي ده الفيروس لسه جوه شغال يطلع من من الليم يخش الوالعين العين العين يحصل تغير في الاندوكرما انا استنى لما الفيروس يموت لوحده الفيروس يموت لوحده بعد ايه بعد 3 ايام انا استنى 3 ايام مش مهم يحصل ايه شو اللي يحصل ايه الستجمس الستجمس ارخص من فايروس الاندوكرما واضح جدا يا جماعه انت ساعه لو جدرك اتكلمت ولا نسيت اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه الله اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه مين اه اه اه اه اه اه ولا اه اه اه طب اه اه اه اه اه اه اه في الاطفال مش اه اه اه بقى اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه نعمل ايه بقى? في عندنا شوات طرق. هنقول الطرق دي بقى. اتخلنا بنيتعدناش هناعمل ايه بقى للمختلف. موضفت لسنو صغير قوي. قبل. قبل سنتين? قبل سنتين بلاي نحكي طمع اوبجيكتب موضفت طرق. لا حتمت فيها تماما على دقيق. عالطرق. ماشي? دول الاقل من 30 بنعمل حاجه اسمها اوشكله ميد الطرق اللي فيها على الصدر خالص خلاص زي طريقه علىكم ماستر ريد ريفليكت عارفين الميد ريفليكت ده بنجيب جهاز بتاع ريد ريفليكت على عينيك هتلاقي ايه لو انت فتحت بيول بتاعتك كده وقال عليا ما عنديش كترة. هتلاقي البيول بتاعتك ايه ناروم احمر قرص لونهم كده عملت ريد ريفليكت في عينك ومستدقيت أرسلونه أحمد ده مور ده رجرة ليك عامل لو كيه كترك يبان إيه؟ أبيض. أبيض. يبقى دي أنا شعبية في الحياة العبيعة ابيض في رجرة ليكس الكترك يبان إيه؟ اسمه لو أنا بطلت فاهمت بذل ليك لقيت نقطة سوداء في الريمة ده كترك عامل دي بقيت الليت كتير كده و أغمق يبقى الكترك دم إذا أقدر أتعرف على دمتي أرسل خلاص ومليس دعوه بالصفر برضو ماشي ما عملتش مع الصفر ما طلبتش ان الصفر لحاجه على طريق مين طريق دكت ولا دي طريقه ارب كل ما انكتر بيكون دنس كل ما هيبقى مور داركر وهيبقى مور لارج فهمتوني ادي طريقه في طريقة اخرى ان انا احاول اغطي عين الصفر لو اي دبله بقى عنده عين بتشوف وانت بتغطيه له يتضايق ليه كنت ليك كده او شيلها لو كانت العين اصلا بايه شوف يبقى أنا شك ان انا عندي بشوف ولا مش بحط له كده لو لقيت مش معبر دي يبقى انا اساسا انا مش ايه بشوف يبقى دي الطريقة الثانية. لو العين سينج اي هتلاقي الصف يريزت الاوبكيو لو العين بتشوف هتلاقي الصف يريزت الايه الاوبكيو طب لو انا مش بشوف وانت خطط قالوا كده كده اصلا ما بايه مش بشوف طريقه ثالثه فاندل اكزاميشن حاول لو في كتلة هنا أي كلام تقدر تجوم من وراء الكتلة ذا إيه؟ للمحيط الأوردي إيه؟ قاع العين. يبقى لو أنا قدرت أشوف قاع العين كويس، يبقى الكتلة إيه؟ ندنس. <تصفيق> لو الكتلة ندنس غامق قوي، تقدر تشوف قاع العين من هنا أنت بيجي أكيد تعرف، مين اللي يزيد عليك السكر؟ <تصفيق> الكتلة. يبقى أنا هحاول أشوف قاع العين عارف كه مسق قاع العين بيجي اسمه الأورثالنسكوب. تبين <تصفيق> إنه ناعم مضارب، وفيه اللي ناعم وإيه؟ يبقى إيه, ايه الفرق ما بينهم عارف ايه, إيه؟ دلوقتي ما هو ان احنا بنفكر أي نعمل ايه الوقت المسبوك لو جبت في الاثنين في الاثنين طب الاثنين ولا طب شو القطرة <تصفيق> في ميديم ميديم زين. تبقى لو الضايل أنتوا معرفوش الجهازين علي. يبقى في يبقى في طيب في طريقة إياك في طريقة انت ممكن تجربها على نفسك يعني. تنجير يا جماعه الصرف حط قصاده درام دي كده لونها أبيض وعليه خطور الدرام دي اسمها كاش فورد درام درام يلف كده وعده ودواره قدامي لو انت حتى انت مش لازم الصرف يعني لو انا لورت دي كده قدامك هاصل ايه عليك هتلاقي عينيك وقدر تبص على الخط ده الخط ده بي ايه بيتحرك مع ايه لف البنوار ماشي انت عينيك ماشي مع الصفر. الخط الخط راح عامل ايه ثاني يعني كينيتيك 158 الخط تاني الخطه لو عقلي عليك عمال ايه؟ سلوك روتيني كويس؟ لو لا هو انت لو انت عارف اصابه لان كده ايه؟ ريزميك يعني منتظم ريزميك ان فولنتري ليثيما الطريقه دي على بعضها اسمها هو كاينيتيك للذقن اضطراب اسمها ايه؟ طالما هو اضطراب كاينيتيك للذقن اضطرابنا كات فورد درام ايه رأيكم؟ لو انا لورت بتاعي وقعت في اصابه لا يمكن تتحرك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 ايه رايكوا كل ما النستجمات يختفي عند سرعه عاليه يعني كل ما ضهر الكهاب لاقي ايه كل ما ضهر كل من يختفي عند سرعات عاليه يبقى الفيجن ايه كل من النستجمات يختفي عند سرعات واطيه يبقى الفيجن ايه اولي في الضلمه بيبقي لو انا عيني راح جت كده يبقى شايف عيني مش واخده راح راحش كده يبقى ماشي مش شايف خالص بقى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 وحطي قدامه كارسي في حته مخصططة في حته ايه؟ تادر أكثر الوقت بنتمه عطاً من حتة الايه؟ مخصطط البيتر أو الصفر بريفير تو لكتو ذا كارت كارس اثنينوار بداية شايفة لو انا خطت قصاد الاثنين وعالم كده ولا شايف دي ولا مهتم بمخصططة ولا مش مخصططة ومش فارقه مع عائلة مش ايه؟ مش مخصطط ووأنا هل مخصطط مهتمة بمخصططة ماشي؟ والأم هو مخص <تصفيق> <تصفيق> بأي ما؟ والله عزيزا يمدع بالصير في مدينة ها يتبقى ها يتبقى ها يتبقى ها يتعمى يا معمى ها يتبقى رجال الدكتور ها يتبقى في ايروبا يبدأ مانيا مانيا بليفريمشي اللوكي خلاص بليفريمشي اللوكي بليفريمش وراء أخران ثمان بي اي بي كل ده انا بنحاول اريت الفيجن بالايه صح صح طريقه عندنا اسمها في اي دي فيجوال انفورد وديج فيجوال ايفورد وديج نجيب الدور ده صندوق الصور من فوق في الطياره طب دي جنبه بتاعك دي العين اليمين ودي العين الشمال ماشي بنحط هنا نمبر او بنحط اي حاجه اي باتر وننور فخورك لما بيطلع كهربا من الشرايجيه تقول حد فين الكهربا دي؟ حد حد فين حد هنا؟ حد بين؟ حد الاوكسيتال كورتكس انا كنت حاطط هون تلك والشركه دي متوصله بمونيتور اخد الكهربا دي وربط لها كير عامل زي من القلب يبقى انا بايت كهربه الاوكسيتال ان ريسبونس توربايد او ريسبونس تو باترن يعني لايت او اي ايه او اي شكل جيت انا جيت الكهربا لقيتها فلاسك مش اوشه يعني في كهرباء او تنشيط يبقى الواد ده بي ايه ما بيشوفش عباره اي فيجوال اي بوتمشن ريكوردنج ذا الكتركال اكتيفيتي اوف ذا كورتكس ان تو اي او ريسبونس تو ايه ريسبونس تو لايت او ريسبونس تو باتن فيجوال اي بوتمشن دول كده لو الواد اكبر من كده شوية انت عايزني يعني لو جبنه اكتر من 3 سنين. يبقى انت عايزني عارف يبقى دي قناه ما هي ديت كروب ايه الهاند بتضرب في السيطره والأم بتعمله الام نقط نقطه خالص تعمله ثلاثة تعمل له ثلاثة وانا زيها كده بس لازم الأم لو انت مش عبرت طبعا ايه اللي هيعمل الهاند ده لو عمل زي الام يبقى ايه ما اما دي للحقيقه نجيب له فلوس لا ده بيهتم بالمشردات اي جروب ده اه ايه الحوار يا حبيب اهو فين, فين المعرض فين البيت فين التافيت كده تمام اسم بروت مين بروت مين نعم أنا أحب في جنوب يا أنت برات فين برات في ماكين برات أوكي يا رايح سرطان مش عادي سرطان مش عادي سرطان هاد جلوس أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد يوم تقول ما بعض العيليين بعض من الأولاد هة اللي عمللهم الجراحة مالغتال جراحة؟ ايه الجراحة؟ أنا عني ردعت الجراحة ما أولاد هني اطارع لهم صح؟ ايهواعنض <تصفيق> من الجراحة أول عملية عملية خدنا اللي إت عملية أت lipstick cham Would you like التي بسرعة نقول خطوات الريجيشن standard — او الريجيشن وحصلت använd عن جراحة لح مش are لا! لا! لا تقوم بكيس! لا تقوم بكيس! أول خطوة، قد حفين؟ في اللب! أصبعنا الفتحة من اللبا اصطرها سنينين! كيف يصبحون مجد؟ يبقى أول خطوة المبل انفجر! وبعين أخش بالفتحة دي يا جماعة؟ إيدي أعمل بالقلب بتاعتي أعطى فين في الأنتيور كابسولي! يبقى ثاني خطوة Anciliar كابسولي! يبقى, كابسول. يبقى أول خطوة فضعنا اللبا! ثاني خطوة أعطى عنا جوزء من الأ بعدين بتجيب الآلة اللي لها 2-A فاكر الآلة اللي لها اللي لها روحيني فيه أمبوبة متوصله بجهاز محلول بجهاز صلايب وفيه أمبوبة تانية متوصله بسترينجة جهاز المحلول بينزل لك هنا ايه؟ صلايب طب والسترينجة لما شدها تعمل ايه بل تشفطه. يبقى طيب انا بعمل روية وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ ما حتى العملية تبقى ايه؟ الريجيشن؟ الريجيشن الآلة ده اللي لان تو ويد لان طريقيه اثناء دابل وكده المهمه okay. دابل ويد واحد يقول لي ليه ممكن ما شفتش الخطا ليه لازم انزل حاجه لو شفت راس احصل ايه نشكر الناس يبقى لازم اعمل الريجيشن اكسبت ممكن الكلام ده كله مش عايز حاجة لو انت شفت احمد الخطوات بيستخدم اله اسمها ايه دابل ويد كان حد قام دابل, دابل ويد كل الايه الحمد لله كده بعد ما بنخلص مع أنا أطش بكل اللي جوه يدفع الجزء من أنجيو كبسول وكل، أنجيو كبسول، دي مشكلة بقى في الأطفال. كم الجثة يا جماعة؟ بتسيرها من كم موجودينات موت؟ أنجيو صار كامش كم في ورث؟ لا. بروت كتير كينته يا جماعة. أنا الدخول دخول والطوارئ دي اللي دي بتسيرها من دي هنا يحصلوا برونسفريشن وإريديش. ومين يطلع كده؟ ين بقدون. ولون دائمًا دائمًا تحتني لحظة الأطهار يحصل بعد العملية الكمبيليكيشن اسمه بي في او يعني بستيري كبسول وبستيري كيش دائمًا تلقط عارضًا وحصلت فيه كمتة بي في او دي وانك بمطيكا بتقلقشي بتقلقشي احصل لنا وبستيري والكابسول بعد العملية بتقلقشي مش حاجة هنا دي هوت وبستيري بالليزر الليزر وقعدك على جهة الليزر اضرب الليزر لنوره وعملك هنا ايه؟ فتحى وشوف خلاص. يعني غلون البي سي او في الناس الكبار بالعلفه بايه زين ينفع اقعد في المصغره على جنب كده طاني كده شويه بالحياه مش هتعيش ذات الجانب بقى عاني بقى كده ويتحرك اتحرك هصير هنعمل ايه بابا عارف ان ده يحصل والله انا عارف ان ده يحصل يبقى قبل ما يحصل اكون مجهز نفسي مش حتى كده خلصت العمليه لا لسه بروح عطاني هو كمان كده انت قاطع الانتي الكبسول قطعت كمان البروتيو الكبسول يبقى ادي الخطوه هنعمل خطوة زيادة اسمها بوستيرور كابسولوتومي ليه عشان لو ده يلم كده ويلم كده يجي هنا وايه ويقف ادي الطريق هنعمل قطعه في البوستيرور الكبسولي دي بروبليتكس اجينت سين هو ده يا دكتور ان القطعه دي ممكن يحصل حاجه ممكن الفيترا تنداز الفرطه اللي من الفتحه دي اللي قدام ولو طلع جوه ان هو لو طلع لو طلع يعني بالظبط بيجي على اجل ده كمان دي اضع ها ده منه اه تعالى الاجهزه بتاعتك وشيل الانتيرور بارت ذا فيدرال طفل الانتيرور بارت اوف ذا فيدرال يعني هنعمل خطوه كمان اسمها انتيرور شيل في التيكس ولا خلاص كده عشان تجيب حاجه تاني تاني بقى اضغط على الانتييرور كبسول ضغطنا بالدبل هوي كام يا كاسر، هكمل كم... كمل بقى، كمل ورا كمان، شيل مين كمان، مسؤول كمسؤول ليه؟ عشان ما يحصلش عليها إيه، أنت أنت أتضع... لازم أنا شفتها شيل كاسر ما, ما يحصلش عليها أوبس، نعم؟ الأوبس، في الواقع أنا فتحت كده صح؟ أنا فتحت وملتشرت قبل اللي كان، ولكن قبل اللي كان أنا ممكن تلبس هذا، الإمبديم ده، و الإمبديم ده يطلع كده ويربط إيه كمان، مسؤول كمسؤول لي، صح؟ عينها دي بوزيشن هو اللي كمان أنا عايز دايما إذا دعيت من بيقف الأطفال أكون أنا مجانس من Opening Game. أعرف لما لما يصير لما يجي عادي كمان زي ما نذكره وين وين يلاقيه كورت. الخطوة اسمها The Cure Capstone. ما يولي البتة صعيد عن The Opening Game. هون كمان البتة عامل Antibody Reductone. إلى المشاكل دي. لو ما أعطعش في The لو أنا ما أعطعش في The Cure وده فيته كتير, كتير لو قطعنا ده ابو دي يطالب الدسك لو انا ما قطعتش في الدكتور ده هيحصل اول كومبليكيشن انكو دي كيو كيو كاب ديجيت طيب ادي مشكلة طب لو انت دكتور جاهر وشفت شفت شويه من الكاتتر اتين ما بترموش كويس هيطلعوا على الايرز يعملوه ايرج هيطلع الكاتتر على الانجل يعملوا جلوكو لو ممكن يحصل مايلز اي لايفز مايلز ايه من ايه من البواقل من الريمنانس اللي انت تفتح قبل لنا عملية بالإسماء الريجيشن الصغير على الفيجر دي دابل ويسن دي دابل ويسن هنا في بفتين بص بفتينة ايه ايه دي وصله في الصغير والكفتمة ده اهو بفتونك ايه هنا المحلول هرام دي دابل ويسن تيبا عمليه اخرى على الاقل هنا لين تك في على ثانيه ايه في لين تك ايه انا مخصصه هطلع اكبر رقم ابو 1000 ايه مخصصه إننا أشيء ده البيترس آلة اسمها بتركتومي ماشين أضع عن آلة أضع عن انجوبة كده دا جيهنهم رفتت حينه كده من إيه والأمباري سأخلهم كده بحيث الانجوبة دي توجد خطين توجد خط اسمها بتريكتومي ماشين إن الآلة موخصوص يعني تشين حاجة ولا حاجة جزء حاجة جزء جزء زال ولا لما لما ننزل في الاطفال بتبقى ايه في الاطفال ممكن استخدم نفس الاله دي واخد لها الايه اللي رغم ده كان عادي بس شويه ناحيه الايه ده اللي ايه اللي يا كلها كلها كل اللي هذا بقى بقى اللينس هايه؟ قدريني اللينس بقى ايه؟ خش نقط شفر في جهاز ده عمليتك السلطان اللينس بشعجتك اللي قالت اللي خليت معاي. خليت معاي اللي في بايه خليك معايا خليك معايا الناس اللي عارين مورا في السلسل خليت معايا هنشفت اللينس كلها بنتميها للسجتوم هنا ده وقتها هنخش من هنخل من... هنخل من اللين بس حتى نحن بحيحك بالجهاز ده من اللين بتيجي بعد اللين بس كده ثلاثة متى تخش بعد اللمبس ب 3 تروح داخل بالالق بتاعك الفيتيت ومش ماشيين من بعض بعد اللمبر ب 3 مللي اللي انا فيها ده هي في منطقة البارز بلاي بارز بلاي لا بصوا لو جينا كده نركز مع شيله يبو دي شويه مع افلتت اللي بتقول دي كده خالص منه مش ارجع كده في جزء منه سموث بص جزء منه متكعتت اللي بتقول في برضه اسمه برضه ايه برضه انا بحب اخش بالجهاز في فين برضه ايه برضه بلاي كده ما نحبش نخش في البرضه بلاي كات لان البرضه الواي كات بتبقى زي فرط كل شويه احنا نخش من الاخر داخل منين شوف احنا فين مين فين برضه برضه البرضه الحته اللي مع ما نخشش فيه تعاملت بالقادة السيلر اللي هو ده أنا ما نسموه كده لا راتموتوا بقى الحقيقة، دي جزء ريجولر و دي جزء سموز أنا بحكة أخش بإيجاز بتاعك الجزء اللي سموز، اللي سموز بار لله الكتابل اه... بالطول رفاعيك مضير رأي شريك يقول لك هبنحبس نقش في البرد لله، الكتابل بالطول رفاعيك يقول لك بخش هنا في البرد بلايكاتي الرفاعي يقول ادخل في البرد بلايكاتي ليه بقى؟ بيقول لك انت لو دخلت في البرز بلانا في الاطفال البرز بلانا بتبقى موت ويد يعني ابدا ما بتبقاش ايه ما فيهاش موجوده كل برز بلاكته وبعتنا على طول ان هو في الريت ومن لو انت جيت تخش هنا تبقى في دايه. مين ده الريت يبقى شاب الدكتور بتاعي بيقول لك ما ما تخشش في البرز بلانا لان انت ما فيش برز بلانا في الاطفال بس لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها تسمع برز بلانا هتلاقي مين وراك وانت داخل اريد اعمل ارضي يا ريت انا عند الدكتور اللي يقول لك خش في البلاكات تمام بالجهاز في البارض بلايكات يعني الركاه اي كده وركاه اي كده نعمل اسمها ايه بقى بارض بلانا لنسك بارض لنسك طب دي قال لا البارض بلانا دي واجه في البارض بلايكات فلو ذكرنا هنلاقي ورانا الرتنا نعمل الرتنا ايه ولكل العملية دي, دي, دي بقى؟ هو ما اعطاش فوت لان انا بقمت كده اهو اي حفلة وفا اعطاش فوت اللينز اللينز اللي هي بتتفضل يا موضوع صعب جدا للي بقى؟ لان الزنيون في اللينز قوية جدا كمان اللينز دي بسبقى مسكة هو في الفيترس مسكة في, في الفيترس ان هو كابسول اسمه هيا لو كابسول بردج كان نفسي لما شدت اللينز ألاقي إذا ضع الزنيو والحياله كابسولار ليجمنت طبقه قويه جدا وممكن انا مع ولاد في الشوط دي ما تغضش إيه؟ تتقطع ام ستينين الزنيو من الزنيو بقى هنا في رجله ممكن اللي وهي بتتشد تروح عامله ار دي هذه العملية؟ common انتدنس of ار ممكن هو مع ليه بقى ليه عشان الزنيوز قوية والهيالة الكابسول الارضيجية بالتضاء قوي فلما بشد اللينت بتشد معايا ماشي يا جبا؟ بتشد معايا ويحصل ارضي طب ايه رأيكم؟ لما بشد اللينت كده؟ هك من يطلع وراو انا وانا بشدها ربا عني البيترس تتقى فيه high incidence of A and A high incidence of A and B وانا بشد اللينت تبقى البيترس ماسك فيها بقش ماسك فيها بقيمين اللي ماسكهم في بعض اينا؟ قال ايه؟ قالك طب وانت شلتت البيت اصلا معاك لسه البيت؟ بص طب تغلب على موضوع الشات ده بقى فده مطور شوية شويه اقل ليه انت اهي في بترت ماشيين معايا ان كده اهو حرب او نايت ليه اي حته تخش من اللينت هنا ايه قطع اي تخش من اللينت عشان ما يحصلش شات يبقى اي حته تخش من اللينت تروح مقطوعه اصل ذو نوتراك من غير ما ماشين ده. ده كل حتي يارقش ويارقش لأنه من غيره ما يعمل فرطشان. يبقى recency to avoid corruption on the lens. نحنا اللينس ما تتشددش. عملنا في جاكس الماشين بأي. بلين. يبقى recency we use a projector ماشين with line. نرجع تاني في اللي نستقبل بسني كبسول. هرجع انا شوية معلومات بس خلاص صح. في اللي نستقبل بسني كبسول. بس اللي لينس كلها بتسير كم؟ ألف بتركته نشيل. أخش منين او منين الكلام العادي من البارس، لا كلام الرفاه من البارس. طلعت ايه إيه مشكلة العملية دي إن يولد قوية والكبسة. لو كان مسلب ليجا لما شد يحصل إيه؟ R G N بدرس. عشان الكلام ده ما يحصلش القران ألا وزن وزناء. فيها ميزة واحدة العملية. لما نشيل اللي أنت قلته انا ما نسيب تشجوز إنه البطل كبسة حنحصل عليه إيه؟ بدي أو. لو كنت سيبت جزء من البوكسير كبسول كان هيحصل بيتي ولما بنشيل اللنت كلها كلها في انسولنت اوف بي سي او في انسولنت اوف بوكسير كبسول اوبريكيشن يبقى الميزه الوحيده نو بوستيلو الكبسول خلاص اللي قال اللي بعدها مختصره بص كده شايفين دخل من هناك ده اللمس هي دي العمليات بتاعتنا بيشا... بيأكل اللمس بالإيه؟ تفيني الجهاز اللي داخل من هنا؟ تعلي اللم بص هون؟ تعلي اللم بص ايه بكمل لي؟ 3 مليون حسن بالجهاز والجهاز داخل حتي فين؟ اللمس بدأ الجهاز دي قرأ قادل اللمس قادل عرضيه اوكي؟ نيه دي مزيز؟ يا اخي ا udah؟ از اله! ا usa ايه أي حاجة مساحة fit ا utilنا التاجل اولا عملتهم غيرت ام اعمينه ش ايه؟ تقار Onds من غيرladı اصlares ايه؟ تقار Onds مخيرت سمسك بناه موسيقي بالوقت سوري انا شت والله إعاني براكغرات اللحظ emba فيدي ال؝لز ريجيشن عبر؟ وهما أنه شيء ولنزك والإتراف الاول wire دي بعد بيصبح بيكون عنده حاجة اسمها افكية. والافكية دي لازم نعوضها. لازم نعمل حاجة اسمها افكية. <تصفيق> في الوقت الصيف لانا نشتله العدسة. بصوا بقى. مش عايز صوت. الصيف لانا نشتله العدسة. اصبح العين من غير عدسة. اي واحد من غير عدسة عنده حاجة اسمها افكية. اه يعني نو وفي يعني ليه يعني ايه فكره بقى يعني زي اللي يعني عيشتي اللي هو كان بيوقف الضغط انا يعني هو متوقف لازم اعوضه لازم احط مكانه والا لانها فيها امبلوب هنعوض اعوض ازاي بقى يلا امين قال تعالى ممكن نظاره ممكن احط بدل العدسه دي احط هنا نظاره احطه هنا ايه كنت فين احسن حاجه اذر في مكان العدسه القديمه اي او عندي جلاسز عندي كونت لينس عندي ايوه كل واحده لها مشاكل انت لو قايمه شفت النضاره الالوان سواء بعيد بكام نظاره فاهم انت بقى في حضانه نظارتين النضاره القريب ونضاره البعيد ايه رايكم <تصفيق> طب <طبعًا>. يبقى هيت <يبقى تصفيق> تو بيرز اوف بلاتس تبقى جدا على مناخيره ميري هيمي الذهب يبقى يعني لما واحد يجي يستخدم النظارة يستخدم ده ده اشتغل زي المنشور زي استريزم من عقل استخدمه دائما الناس اللي لابسين نظارات كبيره او نظارات ثقيله بيستخدموا سنترال بارت من النظاره ما عنديش فكره ده ايه البيريفال مشكلة يبقى مشكله فيه المزيفه بتاعها ولا لا ياق في النضاره ده كونتركتيف في مشكله اخرى طبعا ولا اتعذب انها سايقه بسرعه دي مشروات الحظامه ولا متدرتين ابوها طبعا ايه ابو بطاريه ولا قوي من زمان كنت لابس نظاره وتعذب الموضوع موضوع السيكوبتربو، خلاص؟ ألي مشكلة؟ ااا ايه ايه هي مشكلة كمان هي مشكلة المنضارة. المنضارة في النضارة ما ماشي في يونيو أنا مش مش كجيلة المشكلة اللي فعلنا الحياته مضاره فانس في يونيو لتركت السدي بس بقى عشان شو ايه وش كرت في, في يونيو لتركت يعني واحد واحد ثانيين مين كويسر. كويس كويس وعن الشمالي فيا ايه في عبي مين ما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 عاني تلبيت ومصدرة يبقى لازم تبقى باي لاتر عشان الصورة هيا تبقى جبيرة وهيا تبقى جبيرة لو الاثنين كبار برا مني زي الفن لك وحدة كبيرة حوص صغيرة لا يبقى المصدرة ما نمتحش بقى انه كتل في اليوني يبقى ترى الكتل يعني اتما قطع عنا خذنا في التفصيل هيقصر ايه لو لبيت المصدرة على وان فايد بس هتلاقي صورة كبيرة صورة صغيرة يجيلو ايه يجيلو ايه, ايه. ديكو. ديكو. ديكو. ديكو. ديكو. ديكو. انا مشكلت النبط انا مشكلت الكونت اكت ايه بقى كلتوا هيات عين عندي بتكون نفس كده اذا كان انت باحث في السوق ديكلت انسشن اند ريموف بتاع الوقت ده واحنا من اللامبستال هنجيب له كورنيا حاضر كنت انت ورشه حتى الاي -E اللي ال لها مشاكل المشكلة مش كده ده اي يا حتى الاي او لها مشاكل ايه مشكلة دا؟ الولد ده لبست له اي او ال نج بعدين ايه يعني إنترا أكولر لب الناس الضايع معنش نايد ماذا معنش نايد هل يقول إيه لحضرت يعني محمد ساني عريب دولك اه يعني إيه قريب إنترا أكولر لب فلحت بس فلحت معنش نايد عبي عبي واحدة واحدة إنترا أكولر إيه وشكلتة؟ بعد ما تدرك بش إنترا أكولر لب العين بترجع عينيه؟ معتها بيرجع ايه؟ نوربك! يعني الحمد لله لأشعة بقت تجمع تاني فين بالضبط الحمد لله بقال اي و ايه؟ عابدت انا بالضبط وهم انا مشكلة بقى ان الولد ده قانيه لسه تغير عانيه لسه تكبر بعد سنتين ايه اللي لقى؟ ما يعني الولد بعانيه تجبر؟ ايه؟ ايه؟ قلت لقيت الاشعة عابدت ايه؟ في ايه؟ محتاجة ايه قبائر الوقت مع بقال ايه و ايه؟ يتغير، طول قليل يتغير تعمل ما أدور شينج وزء ذا إيه؟ هذا مشبهة الأيواز عشان كده تستمينا لحب سن المدلسة لو تعرف تستمينا لحب سن المدرسه يا قلنا نستمي لحب سن المدلسة عشان الوقت دي قد يقدر يخبني عن ايه؟ عن مزاجة بكتاب كمان عشان لما نركب له عدد يبقى بل الوقت دا خلف وكده كده, كده. كده. معنمك ايه؟ خلاص معديش هتكبر قوي يبقى انا بستنى لحد فين المكنه عشان اخد نقاهه العدده اقرب ما يكون للاقدم فلايف فاهمين خلينا نقعد نحاول نستنى على قد ما نقدر عشان الورقه طول ما هو صغير كل ما عليه بيحصل ايه في الباور بتاعها طولها بيتغير عشان كده ده سبب قلنا ليه بتحاول نايه؟ نستنى يبقى حتى الاي دي ال لها مشكله ماي باور تشينج ويجت اعتقد في بدا يحلوا الموضوع ده بيجي باك يعني يعني ايه؟ هتركب بقى بعض قوله بس كذا عدد مع واحد اثنين ثلاثة كذا عدد مع بعض نوم بيجي باك الحمد لله الأشعب هتركي جندي على الايه؟ على الريتر الوقت ده عانيه بس شوية مش على ايه؟ مش على الريتر أشيل واحدة بلاقي العشرة النوضة دي جد كده عانيه جبرت أقصر بخشت أشيل لوحدة كل شيء أشيل لوحدة كلما يكبر أشيل لوحدة بخش الأعمالية بشرة بيجي باك او آي او فيها على الموضوع ايه باري تشينج والزا ايهل ماشي يا جماعة؟ تبتبنين ولا لا؟ كل ما الولد ده عنده تجبر لما شينت ديه النوضة ليحصل الله ايه؟ بيجي باك او ايهل كمو متو برين أنا بروض ذاك ال الزيج بقى يلعب في نقطة. لكن لو ركضي على سعادة يقص، طيب بروض حواليه بأدين على نقطة الله يحي. يعني في الزيج بقى انا إيه من أخذت عكس وظري إيه. وظري شيله، من أحب شيله. لكن العدد مثل عادية وعصف حلو. طيب بروض حواليه عصف. <تصفيق> طيب. إيه, إيه أنا بحاجة ما إيه مكرونة وبكيا. الواتي بس تكون تكلمش من واحد ميه. لو جيت كرنية من واحد مايو قوتها كوتها كامل كرنية من واحد مية 42 فدخلها جهاز تفريد تبقى كريو بريوزربي ودخلها جهاز دين يطلعها بجهاز بالجهاز تانية كل ساكت هي جت قوتها 42 يطلعها بالجهاز تانية كل ساكت لين كنت جهاز كوتها 15 أجل أعمل ايه؟ قال لك عينه او عايز أعوض من لينت اللي هين أروح رقم واحد أجيل مين اللي بيلي وأجيله الكرانية ده هين لما دخلتها الجهاز اللي نحتها وطلعها لي على ايدك وانت لك وركبه هنا اهو انا, أنا بحط قرنيه فوق القرنيه القديمه اسمها اي بي كراتو فيتري ثاني بجيب قرصيط واحد ميت ونعملها ليه بنبرد عشان اعرف انا حاطينها ولا كراتيج ينحتها وانت فيها اثنين نهايه 42 نخليها كام 15 اجي شيل الابيتيديا من هنا وركبها لما احطها ابتدي لها اشربها خلاص يبقى بركبها بعد ما اشيل الامتيه اسمها اي بي كراتوفيك يبقى بعدين كروي ليد كورنيا يعني يعني كرايو بريزرفد يعني حطيناها في التبريد ليد يعني ايه يعني بينحتها كرايو بريزرفد ليد كورنيا ايه, برضو برضو برضو إيه, إيه؟ المشكله حتة القرنيه دي غالية جدا بتعمل 3000 دولار فيكس باد هو برضه بعد ما احطها والاداه تجمع الست العين برضه بايه يعني فين المشكلة اللي ريجكشن ادي محتويات ريديكت بس هو في الطرق اللي في الاكتش خلاص زي الزفت كل ده هنزله زي الزفت الايول زي الزفت بس زي لي عشان لما كان بيشوف 6 18 بشوف طول اليشو ده 6 18 عشان كده ده 6 18 يعني 6 18 والعدسه بتاعه ربنا موجودة انا ما بستهلاش احسن نعمله عملية عمليه نشوف شوف 6 على 6 واستغرق إيه برق من دول لك لأبسلين عيان لما كان شاب النظارة 6 على 18 وقالوا لعملوا عملية ولنكتفيه كنت ممكن اعملوا عملية على فترة ما خليه لا 6 على 18 من غير ما شيل العدسة أكثر من 6 على وشيلوا الايه وشيلوا واشلوا لعادسة وعوضوا بطرق الزبالة دي كما 6 على 18 والأكموليشن is better than 6 ودا ليه؟ في كل الطرق اللي بعوض بيها لها, لها ايه؟ لها برملة خلاص؟ طبعاً يا مليش؟ كلهم ذيبه، ايه الحل؟ الحل اللي ان أنا بركب قريب وقيل ده استباع بتطوير بعد سنة تيه شو معنى؟ الحل اللي ان أنا بركب قريب ايه وش تدق قريب ان العيم بتاكسر؟ ان العيم بتاكبر بركب قريب وقريب لقيم كبرت قوي قولك ان الموضوع اللي عيم بتاكبر ده؟ في أول أول سنتين في أول سنتين ببقى في غابة درجة الوصول انت فار جامل هو مالفترة هي تعزم مهمني؟ يبقى الفترة اللي العيل فيها بتتغير مالكوش بقى لإيه؟ لابنركب الـ I.O.L بعد 2 years إيه؟ لأن في الفرس 2 years of life أخبار الـ Powered Change with the A.J. أخبار اللي تشمج بيشكل عين إيه؟ يبقى جامل. لأنه بيبقى رابر. جروس أوف آي في رابر gross of the eye في الفيرس 2 years of life منركب الالوال بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد سنتين طب في خلال السنتين دول اعمل ايه؟ نظارة صرف بقى نظارة ماشي كنتك جلنس ماشي النظارة تتوقعه في اليوني لاترر ايه؟ في اليوني لاتر؟ في اليوني طب لو الحلقة اليوني لاترر ما ينفعش نظارة اماشي حالي بايه؟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 كله هتشكله مع بعض ايه لو بابا تبع كل طالب وهو خارج وهو جاي اعدي على ريام لازم كل واحد يبقى لازم كل واحد يبقى عارف رقمه اي واحد رقم, رقم الكشف اللي بره مع ريام حد مش عارف بابا لازم كل واحد وهو خارج رقمه عند ريام اقول له كل واحد يعرف مكانه وهو خارج لما لقيتش اسمك اكتب اكتب اسمك واعرف الرقم الجديد بتاعك بس رقم كل واحد خارج النهاردة النهاردة يبقى عارف رقمه نفس كده ريم ريم الكل واحد خارج اللي مش عارف العضو المكلف مش عارف يديله رقم حتى لو مش لناوش شرط سوان كاتر سوان كاتر كده صحيح خلاص خلصنا, خلصنا من الحمد لله الحمد لله قول لي انت على سوال ممنوعه خطأ في امتحانات ليه لما تيجي تعمل امتحانات الكتر ده انك غلطت من ايامنا ده أكل عيشنا يالا سوال الكتر ده الصبوبه اللي احنا بنعيش عليه يعني خطوه خطوه اللي احنا قاعدين على تريل صفر كل جره عايشين عشان عزايده كل كل تخصص له ايه ليه الصفحه بتاعتك ده, ده, بتاع ده, ده, ده, ده في امتحانات الكتر ده بتاع والله لو غلطت في الامتحان في امتحانات الكتر مش مسموح اي حاجه ثانيه مش مسموح تستغله تاني بجد مهم خلاص من نوع الغرب للسناريا كاترك ما هو السناريا كاترك غالباً لو احد كبير جاده كاترك اول تكه بقى ان الكاترك ده من يجيب عين وحش جالباً بيبقى ايه؟ بيلاسر بيبط بيلاسر بيلاسر لا ان الكاترك ده جامده العين تاني لسه هنا بيبتدي دايماً يبقى بيلاسر ولكنه اسمت بيشارك لان في one eye perceives the other فيه الكاترك بيسين هنا الاول ومعاين لسه بيبتدي هنا دايماً one eye <تصفيق> بروتيزو اول حاجة من الكاتراكت ده بايلد فاكر الكونجنسر كاتراكت كان بيزيد ولا ثابت طب السن هنا بقى بيزيد يعني لو الكاتراكت بادئ كده حتت كاتراكت هنا بعد سنة يحصل لي كل الايه اللي واضح ان الكاتراكت طول لي بروجريسيف فاكر الكونجنسر كاتراكت كان هارد ولا سوفت سوفت صف. يبقى هنا طالما عندي كبير في السن هارد كاتراكت واهم كلمه ان هذا العيان لا يعاني من لوكال ديفيلد ولا من جنرال ديفيلد عايز يقول لك انه مش ايه يعني كومبليكييتد كاتر يقناه دي فيشن اوكتيمال كاتر ده اي كاتر لين تو بس باي اكترال فيتون اي بروتيد هذا الكاتر اسلي بروبيت ديج للناس الكبار اللي ما لا ايه ولا ايه ولا لوكال ديفيلد ولا جنرال ديفيلد خلاص بس كاتر انت هو انت هو عنك بنت السين. الحقيقة المستهد اللي أنا أمتنا به المستهد جير معرفة المستهد بتاعك سنة كده بكتب مش معروفة أول سابش معروف, معروف كتين نزك ايه بقالي ولك المستهد هو ميتابوليك بالسير وحط بقى نظريات بقى ثمان نظريات او ثمان نظريات كل نزك قالك نظريه معينة او الناس اتهموا الكبسول برمية قال قالك يا جماعة المفهول الكبسول دي كان بتدخل ايه وصالع ايه كان بتدخل الميبريشن وطلع الويب تو دوت ده الحكايه ولا ان ديشن عارفه تخش ولا الويب تو دوت عارفه تدخل ايه اصل ايه الكابوليزم مضبوط يبقى الكبسول بقى النظرية دي دي اهم نظريه عليها يا ان العدسه بتكون بتكون جواها لاكتيك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 الإنزيم زو مغريتنا كلنا بس مش غريب أك ااا إيه جرمنا ما بيعملوش حاجة عارف أنتوا الإنزيم زول من السنين عشان يشترم؟ مثلا يبي إيش في الأول ما يحصل acidification of the enzyme يبتدي دول يبو active الalpha والbeta proteolytic enzymes أول ما الأسيد إيه إل يشتغلوا يشتغلوا على مين؟ هما proteolytic enzymes يشتغلوا على اللي على البروتين زي كسره اللي هو اللي؟ بالطايح هذا فكري البولي بالطايح الشكل ايه أو بيك هو هولا كده عصب إذا ايه اللي حصل؟ لما حصل acidity في اللب الألفة والبيتا بروتيوليتيك إن حد شايفته كأنه جود على شواليه مربع كده حد شايفته حد شايفته الألفة والبيتا بروتيوليتيك إن زمان هيك تديبو أكسيد يشتغل على البروتينز أو في الامبيدوني أوينو أسيد البولي بالطايح للأسف البولي بالطايف إيش أوديج ملوكيلوس ويتكون إيه ويتكون كمان الميكانيزم اللي إحنا نمشي عليه مكانيز رقم اثنين المكانيز رقم ثلاثة فكنا جميعاً مفروض يجلس يكون جواه إيش مفروض جواه جواه بايت من سي كلودا سايون مفروض يكون جواه مداشيا حاجات تشتغل كهيدروجين كاليا هو اللي نسي هادول ليه لازم يتشعل على شايلاه لو ما في الهيدروجين يبقى في اذا اي واحد مع السن ال 80 دي اقل والبوتاسيوم اقل والبوتاسيوم اقل يعني حصل ديفيشينسي دي دي اوف واتر هيدروجين كارير عقله الطبيعي كبر لما كنا ندرس رقم 35 فجاءنا رقم 4 قال لك ان اللي عنده مع السن بدا يحضر هنا بوزيشن اوف كالسيوم هو ده الكالسيوم بوزيشن اوف كالسيوم انهايزد النظريه اللي بعد كده قال ان الكالكر اكتداء جزء من عمليه من الايدجينج بروسي part of general endocrinal distress يعني بصنا عني كيه برش السنين تلاقيش عروكاته السنين شعره ايه ايه ايه يعني الكاثرات ده ده حاجة من ضمن الايه الاجرينج بروسيس النظرية اللي بعد كده بقولك ان الكاثرات ده ده سوى العيان ده بيتعرض للأوترافايلوتري النظرية اللي بعد كده بقولك ان الكاثرات ده ده اهو سترس اردت نظريات ماشي؟ اللي هنمشي عليها نيه؟ اللي بيحصل <سه> De natiegetaccumulatie van lactic acid. De twee enzymen zijn goed actief. We tellen al die polypeptides en deze polypeptides is of brek molecule. ik al molecule is is moleculariteit hoog. Om te schrijven een een de is. Of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 في بعض انواع من الكتركس فاحنا يمكن الحصه الجايه بالذات ان انت بتمرى كلها يعني بيحصل هايدريشن بتاخد الميه دي في بعض انواع الكتركس تاخد تاخد انت الجايه تلاقي ان انت يعني ساعات يحصل هايدريشن وساعات يحصل ايه اكيد على حسب نوع الكتك تفت. عايز تكتير لك اذا اتخفص عليكو مشاهلا؟ يبقى البروتين هتتكت والمية هي إيه؟ إيه؟ على حسب نوع الكاترك هي هالدريشن هي اسكيلو، تعطي الماء ومية العكس تعطي طفل الامرية فيه انواع كده، فيه انواع كده انواع مغلقه ايه حيان انواع الكاترك انواع الكاترك كلامي في نوعه ممكن يحصل هنا في الكورتيك ده اللي هناخدوا الحصه الثانيه يبقى ايه كورتيك. طب لو حصل هنا الحصه اللي طب لو حصل في الاثنين كورتيكو يبقى المفروض نبتدي بالايه بالكورتيك. اللي بيحصل في الكورتيك. وبعدين ناخد النيوكلر بس قبل ما نبتدي فيهم حاجات حاجه خالص إزاي الدايناميكس بالعكس وده بيتذكر يا جماعه كلام وإزاي قوي زي قبل ما نخش بقى في كاترك ده في الكورتيك. عشان أول ما يجي على جميع اول ما يجي سيرك الاكزامينيشن هاب تقول لي هنتكلم عن طلب نقط رقم 1 هنعمل رقم الابليك اليومينيشن رقم 2 هنعمل رينج ليفت حضرتك رقم 3 هنديك الساس هو اربعة اربعة. اربعة. ده الصح والابليك اليومينيشن اربع نقط 1 2 3 كده ده ثابت هيثبت جميع اللي جايين ماشي يا جماعه ده هيثبت الاوبليك اليومينيشن يعني ايه يعني كده بالضوية كان برجة؟ 45, 45 درجة طوء بالطورش او الاسيبلم. جهاز السيد لام جهاز السيد لام يتبخلونه عينيه ممكن يخلينه جاي جايك يبقى نخل الضوء جاي بزاوية 45 درجة اهو يا راح نعم هذا الطورش اهو والضوء جاي على عينيك اهو ولا فيه <تصفيق> اناياك هنا هي هيا بصارك من ولا لا <تصفيق> حضرتك اول ما تام القبليك اليوميشن لازم تطلع باربع معلومات اول معلومة لازم اتعرف على القباس هل هي بارشل ولا ايه؟ بارشل ولا ايه؟ ولا سوتل؟ الان اول معلوم يبقى لازم اتعرف على القبات بارشل ولا سوتل رقم اثنين تبقى رقب واحد فهو عرفنا على القبات رقم اثنين لازم هتعرف على الدبس أوبزاني تيولوشان تي بعض انواع من الكاتركت يا جماعة اللينز حجمها لا يتغير. في بعض انواع من الكاتركت اللينس تتمالى مية او حجمها يجبب في بعض أنواع من الكاترك اللي لنس بتكيش كده في الثلاثة الأمبير شامبر مختلفة هنا AC is نور هنا AC is شالو هنا لما لنس بتكيش مين هينزل كده وينزل كده العايز يبقى الanchors chamber دي إذا في بعض أنواع الكاترك نحسة جاية نقول الأمبير شامبر ثم في بعض أنواع نقول إن الأمبير شامبر في بعض أنواع من الكاترك نقول إن الأمبير شامبر دي يبقى لازم اطمن من رقم اثنين على الدبس اوف مين بس ايه ديوتشان بقبل نقطة رقم اثنين في تلت احتمالات بس محتوى اولو نورمال شالو ديبس دي. اقام بلاده لازم تتعرف اخباري الكابسول ايه الكابسول افزالين هنا الكابسول نورمال لما الليوث تتمنى ويه الكابسول هتتشد توقع تشيك نسباح طبيعيه تبقى thin, stretched. هنا الكابسول تبقى thin هنا normal كابسول. هنا الكبسول thin and stretched. لما لنزل كيش تتوقع الكابسول لحتى الله يبص الكابسول بقى عاملة ازاي? العكس. هنا thin, stretched. تبقى اينا? sick and drinking. اذا ان الكابسول في بعض انواع من الكتب تحسك جاي. لك ان الكبسول ايه? نور. في بعض انواع تقولي ان الكابسول is thin and stretched. ديكى الانواع. في انواع هقولك ان الكبسول is sick and رمكة اذا النقطة رقم ثلاثة النقطة رقم اربعة ده يبقى النقطة رقم ثلاثة اتعرفنا على شكل كبسول نقطة رقم اربعة بقى. دي اخر حاجة اللي النهاردة مثلا نتعرف على الائرس shadow الائرس shadow الائرس shadow موجود في ناس وناسل الائرس موجود في ناس وناسل ايه الائرس shadow بوصل الاحشم عشان يتكون ضل الادراي على الصفور. في شرطين لازم تكون دي مش إجاز يعني ما كنت ترنس لازم تكون دي ايه وباء قاعد أقول الشرط لازم يكون فيه وباء تاني شرط لازم ما بينده الباء وما بينده راعي يكون فيه في بيت يعني لو جري على الصور على طول الضرع هيتكلم لب عشان يتصورون ضل راعي لات ال الاير يكون فيه وباء لات يكون فيه ايه نفس الكلام لا عشان يتصورون ضل هذا الاير ولكن هذا هو المكان الذي كده ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون فينا ايه؟ المكان الذي صح؟ ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو المكان الذي يكون فيه وبس المكان يكون فيه هو المكان لو ده ان يكون هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو حط الطرس بذورة كمسة درجة لايه هنا الهلال إس وإس كده هوريوه الهلال ده هو الآيف الشدوه يباره عن ايه؟ يباره عن بلاك كريساند إسفايز دابيول ده دا هاته فينه؟ ده ضل الآيف على مين؟ على الليل؟ ها الهلال ده؟ نشر ما ضل الآيف على الليل خلاص؟ تعالتوا بقى الآيف الشدو موجود في مين؟ هوش موجود في الآيف الشدو موجود في النورمان؟ بيش هم؟ النورمال نورمال، النورمان بيش هم ليه؟ لأن ما فيش أباس جدع صح يبقى زرزنو قاير شادو نورمال وما قاير الشدو بها وجود خين أنا هاتل ثلاثة واربعة يوم قاير الشدو يقول لك لو أباس دي خارج جزء من اللينس كده جزء من اللينس نسميها أباس غير ناضيجة نسميها immature كتب. لكن على جنب لنا لما الأباس تحتل الأباس اللي هنا تقتل تزيد وتحتل اللي انت كلها ده بنسميه ايه ماتيور كات طيب واحد تاني لو لقينا حاجه فجاه لما الليت تكش ده اما تيور وده فتقولها لما الليت تكش هنا فجاه ده اسمه هايبر ماتيور كات طب واحد تاني عايز اسم لما تلاقي الجاتركس في النيوكلياس كده تسميه ايه ده نيوكليار الثلاثة دول ورا بعض دول ده وده وده فيهم أي شرطين ليه بعد؟ تعاني الشرطين ايه الشرطين؟ الزبت ويهو؟ ويبس فيه ويبسي؟ أي فيه كليل الزبت؟ أذنب مثل الآير شاله موجود فين؟ في الإن متور كادر تعاني طبق إيه؟ فيه ويبسي؟ في فيه كليل الزبت؟ ما فيهل العبسي ويهل؟ أي أي بس حتي يقولك الكليل الزبت هنا فيه وين فيه؟ هنا في كدير لنسن الهايبر لكن مين اللي ماني هنا؟ إيكوس إيكوس في العين يبقى الآير الشرط موجود في الإين ماتيور كاد راكتولة؟ فين؟ الهايبر ماتيو. طب في النيوكلير موجودة موجود ليه؟ في قباتي وفي قباتي وفيه قباتي بص بقى انت حاجلتها محانا انا قباتي في الماتيور كاد راكتولة مفيش سبب هليك حاجلت؟ من المربع كدا الله يكتب ليه there is no آير الشرط الماتيور كاد راكت ال... ما فيش ايه ما بينهم مفيش اسبيس يبقى نورمالي في الاير شادوز اللي بتنوت بص بقى ايه رايكم ده الاير شادو لو جيت على يعني ده بعد شويه انا لقيت الاير شادو دخل بص عرض ايه اللي بيحصل كل ما الاير شادو يث يث يث يث حتى ما يختفي يبقى الكاتراك اللي بيحصل له ايه مات ديورف يعني دوس او طلع ثاني كل ما الكاتراك ده يقرب يطلع قدام يقرب من الأنثيرو الكابسولي كل ما الآيري الشادو يبقى سمو يعني بصوا كده الآيري الشادو بتاع ديناعي كبير اهو كل ما بقرب بقرب بقرب بقرب بقرب كل ما الشادو بيخص بيخص حاتما ايه؟ ما يختفي مختبئة الكتاب as the cataract approach maturity يعني كل ما الكاتارت يقرب من الماتيوريتي او كل ما الكاتارت يقرب من الأنثيرو ست كل ما يحصد ايه بالآيري الشادو كل ما يبقى smaller. as the closer to maturity as the earlier it should become smaller till it till it دي كانت دي اخر معلومه انا فاهمين ولا لا لو قايل الشادو هنا وقايل الشادو هنا طبعًا مين فيهم ال unsupervised figure لو انا بكتب ال n b دي عشان ممكن دي لو بس دي يا راجل زا لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن كل ما لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا كل ما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن بهذا الشهوه لما يؤمن صح الشهوه صح؟ لما ثنيبا تربست! لا ما رجل ما أفضل مش يكمل ثانية واحدة ثانية بعد كهذا بعد الأوليو اللي بلوش بنعمل ايه يا, يا معا ريت ريفليكس أنا ريت ريفليكس هو ده ما جماعة معنبوش ريت ريفليكس ده بتدهى يبان أحملها الكاترك يبان ايه؟ مسمتورش العائلون وإيه كاتركك للقسمة ده. أبيض ريت ريفليكس يبان ايه؟ ايه تحتوا يبقى الحدث الكلير ريت ريفليكس تبان حدث الكلير تبان ايه الكتاراكت كتركت بتبان اس تو الادرس يبقى الكلير اريا الصوره بتتكلم الصوره اللي بتتكلم الكلير اريا في بال مريت والكتاراكت اريا او الاوبيك اريا في بال بلاك ادرس اخر حاجه بنعملها فحص قاع العين الاي 200 التنمح طب احنا ثلاث حاجات كانت حاجه ليه بقى في بعض انواع من الكتاكت معها جلوكوما لو في بعض انواع من الكتاكت معها جلوكوما اهتمت مين وطم نشيني ده من جلوكوم لان لما بسطلق خطرات تحويلة تبغط على مين تبوازه لو بتكلم نوعين ان نوعين بلوكومة نوعين من الملتكت بعمل جلوكومة لو لقيتهم تريد ميل الاول فورفير وطور فورفير وطور اهتم من ايه؟ انا انا اعطى بكرة انا اعطى اليوم اليوم مش انتحال بس اشرح اشرح شويه علم حد القدر تاني من الحصه هات كل الناس تعرف رقمها